يرد الاستغاثة بإيمان الشافعي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل بذكره عقد نواله والشدائد يا من إليه المشتكاه وإليه أمر الخلائق عائل يا حي يا قيوم يا صمد تنزه عن أنت الرقيم على العباد وأنت في الملكوت واحد أنت العليم بما بريد به وأنت علي شاهد أنت المعز لمن أطاعك والذل لكل جاحد أنت المزه يا بديع الخلق عن ولد المبار إني دعوتك والهموم جيوشها قلبي تطارد فرج لحولك كربتي يا من له حسن العوائد لخفي نطفك يستعان به على الزمن المعامد أنت الميسر والمسخر والسهل والمساعد يسر لنا فرج ولكفاً يا إلهي لا تباعد كن راحمي فلقد يسكن من الأقارب والأباعيد ثم الصلاة على النبي وآله القر الأماجد وعلى الصحابة كلهم ما خر للرحمن ساجد وعلى الصحابة كلهم ما خر من الرحمن